قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ مَرْبَنَا انْزِلْ عَلَيْنَا مَاءً دَائِدًا مِنَ السَّمَاءِ تَكُونَ لَنَا عَيْدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ أَلَا ٱللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي فَتَحْتُ عَلَيْهِ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ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 فَلَمَّا تُوُفّيتَ نِي كنتَ أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم